قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه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 ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالُوا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرْ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي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 ثائس انهم كانوا قوما سوء فاسق وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم وَنَصَرْنهُ منِنَ القَومِ الذيينَ كَذذَّجُ بآياتنَا إهُ كانَوا قَوْمَ صَء فَأَغْقَناَاهُ أَجمعَعين وَدَودَ وَسُلَمَانَ إذ حكُمَان في الحَرْثِ إذ نَفَشَدْ فيِيهِ غَنَمُ القَووم إذْ نَفَشَدْ فيِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَوكّ لحَكمِهِم شاهدين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 لِسَكُمْ فَهَلْ أنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَقُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ